أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى على آياتنا ولا مستكبرك ألم يسمعها؟ ولا مستكبرك ألم يسمعها كأن في أذلّه وقرآ فبشره بعذاب أليم.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 وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ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 وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعْرُوْهُ يَا بُنِيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُهُ وَهَنًا عَلَى وَهْنِهِ وَفِصَالُهُ فِي عَمِينِ أَنْشْكُرَ لِي أَنْشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يا بني انها انتكم مثل حبه من خردل فتكون في صخرا فتكون في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله ان الله لطيف خبير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 وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمًا وَظَاهِرَةً وَبَاطْنًا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُرِيرٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا وَذَا أَنْزَلَ اللَّهُ قالوا, قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابٍ سَمِيرٍ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا ان الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نطرهم الى عذاب ولير ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون الله قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والارض ان الله هو الغني الحميد ولو ان ما في الارض من شجره اقلامه والبحر يمده من بعده سبعه ابحره والبحر يمده من بعده سبعه ابحر, أبحر ما نفدت كلمات الله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 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُورِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُورِجَ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ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 وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما اتقوا ربكم وخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عوالدي ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغر.